كنا اتكلمنا عن موضوع حيوي جدا وهام وهو موضوع وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وأثبتنا بالدليل والبرهان أنها بدعة دوسيتية أخذها محمد ووضعها في القرآن وادعى أنه وحي وهي بدعة يعني فندتها المسيحية واحدة واحدة وأظهرت يعني قطأ هذه البدعة محمد اعتنق هذه البدعة ووضعها في قرآنه وادعى أنها وحي اليوم إذا شاء الرب وعشنا أيضا دربة أخرى للوحي والأسبوع القادم في نفس الوقت إذا شاء الرب وعشنا يعني هيكون أيضا موضوع حيوي جدا عن القرآن بالدليل والبرهان وسأضع لكم وسائق الأسبوع القادم عن القرآن أيضا تستطيع أن تستفيدوا منها كالعادة بنبدأ بالترنيمة بنحط الترنيمة نسمعها مع بعض خمس دقائق آه نغير آه الجو وبعد كده نواصل على طول المحاضرة بتاعتنا طيب نشغل الترنيمة مع بعض لمدة ثلاث دقائق فالتاب قطره الغيور فعند تكشي كل وكل قلب في جمود فلم تدفع حالنا ياليل حبي تسور مرحب مجددا أحبائي كما ذكرنا منذ قليل اليوم نطرح موضوعا غاية في الأهمية وهو أيضا يضرب مفهوم الوحي في القرآن في مقتل غير أن الجديد في الأمر هو أن الأحباء المسلمين يرددون هذه الكارثة ويضبعونها في قرآنهم دون أن يعطوا لأنفسهم فرصة التفكير ولو فرصة بسيطة يعني ليفكروا أه على أه عن هذا الكلام يعني وحتى لا أطيل عليكم فموضوع اليوم هو سورة لقمان فمن هو لقمان وكيف نجد كلامه في القرآن بالرغم من أنهم يقولون أن القرآن وحي إله أه السماء أه وحي وضعه الله في اللوحة المحفوظ منذ الأذل ونحن نفاجأ كيف وصل كلام لقمان لمحمد بل كيف نجد سورة كاملة بإسم لقمان في القرآن كل هذه التساؤلات تفرض نفسها على أي باحث أمين لشخصية لقمان فتعالوا معا لنتعرف على لقمان القرآن اولا من هو لقمان يا الناس تبتدي تركز اللي بيحب يكتب يكتب وخلينا نركز مع بعض في الموضوع من هو لقمان في البدايه ناخذ فكره عن لقمان ولنتعرف على ايمان الاحباء المسلمين المسلمين فيه ففي تفسير سوره لقمان 12 جاء عنه في التفاسير الاتي اذن كثير يقول وهو لقمان ابن بعوراء ابن نحور ابن ثارح وهو آذر أبو إبراهيم جدي أول وحدة أبو إبراهيم كذا نسبه محمد ابن اسحاق وقيل هو لقمان ابن عنقاء ابن سرون وكان نوبيا من أهل الأيلة ذكره السهيلي قال وهب كان ابن أخت أيوب من شوية كان أبو إبراهيم وبعد شوي نوبي والآن هو ابن أخت أيوب وقال مقاتل ذكر أنه كان ابن خالة أيوب وقال سفيان الثوري عن الأشعس عن عكرمة عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر ابن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان ها على إيه يعني وصلت الإيه في شأن لقمان قال كان قصيرا أفطف الأنف من النوبة وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب قال كان لقمان من سودان مصر ذو مشافرة تبعك يا فيور بلد تبعنا يا المحبة الرجل ده تبعنا طلع في الآخر لقمان سوداني ذو مشافر يعني شفايف كبيرة أوه وقال حكام ابن سالم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدم القدمين قاضيا على بني إسرائيل وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام هذا الكلام موجود في ابن كسير لتفسير سورة لقمان 12 الزمخشري يقول هو لقمان ابن بعوراء ابن أخت أيوب او ابن خالته وقيل كان من أولاد آذر عاش ألف سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم يعني داود اتعلم من لقمان ولقمان دعاش ألف سنة لحد ما وصل لأيام مين؟ أيام داود النبي وكان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال ألا أكتفي إذ كفيت وقال الواقدي كان قاضيا في بني إسرائيل وقال سعيد بن المسيد كان لقمان أثود من سودان مصر زام مشافر مشافر يعني شفايف وفي السيرة النوبية في السيرة النبوية مدام جابين سيرة النوبة في السيرة النبوية في الرواب الأنف للسهيلي الجزء الثاني صفحة 243 لمن يريد أن يراجع يعني قيل في السيرة لقمان كان نوبيا من أهل أيلة وهو لقمان ابن عنقاء ابن سرور فيما ذكروا وابنه الذي ذكر في القرآن هو سأران يعني ابنه الذي ذكر في القرآن هو سأران فيما ذكر الزجاج وغيره وقد قيل في اسمه غير ذلك وأيضا في حديث رقم 20623 في مصنف عبد الرازق باب كتاب العلم باب زهد الأنبياء يقول أخبرنا عبد, عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال بلغنا أن لقمان كان حبشيا سمام القرطبي يقول كان خياطا قاله سعيد بن المسيد يقين من هو لقمان أبينا ابراهيم منهم من يقول لا بل هو ابن اخت ايوب ومنهم من يقول هو ابن خالت ايوب ومنهم من يقول هو ابن آآ آآ هل الصوت سيء لا في صوت وهم كثيرون من يقول انه اسود من النوبة ومنهم من يقول كان نجاراً او خياطا ومنهم من يقول قاضيا لإسرائيل ومنهم من يقول راعيا للأغنام وهذا حقيقة أمر غريب جدا أن توجد سورة في القرآن باسم شخص لا يعرفون من هو بالتحديد فالذين وضعوا اسم هذه السورة ومع أنهم لا يعرفون شخصية لقمان بالتحديد وبالرغم من ذلك وضعوا اسم لقمان على الصورة ألا يحق للمسلم أن يعرف من هو لقمان الذي له صورة في قرآنه ألا يحق له ذلك هذا سؤال أعتقد يحق للمسلم أن يجد له إجابة من هو لقمان اذن كان اولا من هو لقمان ثانيا وهذا امر هام جدا هل كان لقمان نبيا جاء في ايل كثير الاتي اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا او عبدا صالحا من غير النبوه على قولين الاكثرون على الثاني على الثاني يعني ليس نبي في هل كان نبيا عندنا نقطتين واحد إنه نبيا كونه نبيا ينكر ذلك العلماء وضعفوا من قال بذلك وقاله واحد فقط ففي إذن كثير نقرأ وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ان صح السند إليه فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال كان لقمان نبيا وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف اثنين أنه ليس نبيا بل عبدا صالحا قال الواقدي قال سعيد بن المسيب كان لقمان أسود من سودان مصر زام مشافر أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليا ولم يكن نبيا في ابن كثير قال سفيان السوري عن الأشعس عن عكرمة عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا وقال قتابا عن عبد الله ابن الزبير قلت لجابر ابن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان قال وكان قصيرا أفطس الأنف من النوبة وقال يحيى ابن سعيد الأنفاري عن سعيد بن المسيد قال كان لقمان من سدان مصر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة وقال الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيد يسأله فقال له سعيد بن المسيد لا تحزن من أجل أنك أسود مش عارف الكلام كله علينا النهاردة يا فيوريا المحبة لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان عشاء الله بلال ومهجع مولى عمر ابن الخطاب ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر وقال شعب عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين وقال حكام ابن سالم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل أنا لا أعرف كيف حبشي وقاضي على بني إسرائيل كيف نوبي وقاضي على بني إسرائيل يعني كلام مش شراكب بعض أبدا لكن لا مشكلة الإسلام أكبر كذبة عرفها التاريخ البشري باسم الإله لكن ركزوا في هذه الجزئية التي ينهي بها ابن كسير كلامه أو أنهي أنا بها ابن كسير فيقول وذكر غيره أنه كان قاضيا على بن إسرائيل في زمان باود عليه السلام فهذه الآثار خلوا بالكم من الكلام منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا ومنها ما هو مشعر بذلك لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا واضح الكلام يا أستاذ سبيور يعني إوعك تتمنى في يوم أنك تكون نبي أنت عبد وأنا عبد فالعبيد في الإسلام ليس لهم نبوة هذا مفهوم اسلامي أي لأنه عبد أسود لا يمكن أن يكون نبيا لأن الأنبياء حسب الفكر الإسلامي يجب أن يكونوا من أشرف القبائل وهذا مفهوم خاطئ لا يتفق مع صلاح الرب الإله خالق كل أرواح البشر لكن هذا كلام اسلامي المهم لنوسق الكلام بأن لقمان كان عبدا أسودا ما جاء في تفسير القرطبي دعونا نقرأ جزء من تفسير الإمام القرطبي القرطبي لا تبكي يا رجل يقول كان لقمان يحتطب كل يوم لمولاه حزمة حطب وقال لرجل ينظر إليه قال لرجل ينظر إليه وإن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض وقيل كان راعيا فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألس عبد بني فلان قال بلى يعني الرجل عبد والعبودية تتنافى مع النبوة في الإسلام ولكن سأقدم ما هو أكثر من ذلك بنعمة الرب يسوع أيضا جاء في حديث رقم 5242 في مستدرك الحاكم في كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روية أخبرني إسماعيل ابن محمد ابن الفضل الشعراني سنة جدي سنة الحاكم عن الحق ابن زياد عن الأوزعي حدثني أبو عمار عن واسلة ابن الأفقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السودان ثلاثة لقمان وبلال ومهجع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نقرأ في حديث رقم عشرين مصنف عبد الرزاق باب كتاب العلم باب زهد الأنبياء أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال بلغنا ان لقما كان حبشيا من هذه المفاضر يا أحبة الرب مجتمعة نتأكد أنه كان عبدا أسودا وهذه العبودية تنفي عنه النبوة حسب الفكر الإسلامي العنصري وتأكيدا أنه كان حكيما وليس نبيا طبعا انا لحد دلوقتي لم أدخل في الموضوع يا إخوة أنا ما زلت أضع الأرضية او الخلفية التي سأبني عليها الفكرة الفكرة الأولى او المداخلة الأولى كانت من هو لقمان اتضح أنه غير معروف شخصيته تماما الفكرة الثانية هل كان نبيا فركزوا معي حتى ندخل إلى البناء الأساسي إلى جوهل الموضوع ما شي احد بت الرب كان حكيما وليس نبيا أي ليس كلامه وحيا فقد جاء عن حكمته في ابن كثير وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا ابي عن ابي الاشهب عن خالد الربعي الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشات فزبحها قال اخرج اطيب مضغتين فيها يعني في شاء طلب منه ان يذبحها فزبح لقمان الشاء خلوا بالكم قال اخرج اطيب مضغتين ده مش موضوع النهاردة بس كلمة مضغة اللي هما بيتكلموا عليها في موضوع الجنين مضغة في اللغة العربية يعني قطعة لحم بالمناسبة يعني بعدين هفتح لها موضوع في مرة أخرى أخرج أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب ثم مكس ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاء وحدتان فزبحها قال اخرج أخبس مضغطين فيها فأخرج اللسان والقلب فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فيها فأخرجتهما فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبثا هذا الحديث وارد أيضا في كتاب المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أحاديث الأحكام ومسألة في جزء 8 في كتاب الزهد في كلام لقمان عليه السلام من يريد أن يرجع إلى هذه المراجع بشجع اللعبة الحلوة يا أستاذ نكمل في إذن كثير حيث يقول وقال ابن جرير حدثنا ابن فميد حدثنا الحكم حدثنا عمرو ابن قيس قال كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا قال نعم قال فما بلغ بك ما أرى يعني ما إيه اللي وصلت للحكمة العالية دي قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعا حدثنا الصفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد عن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرأاه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعب بالأمس قال بله قال فما بلغ بك ما أرى قال قدر, قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله ابن عياش القيتباني عن عمر مولى غفره قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان أنت عبد بني الحساس قال نعم قال أنت راعي الغنم قال نعم قال أنت الأسود قال أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك من أمري قال وطء الناس بصاطق وغشيهم بابك ورضاهم بقولك قال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعف طعمتي طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكريمتي ضيفي وحفظي جاري وترك ما لا يعنيني فذاك الذي صيرني إلى ما ترى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمرو ابن وافد عن عبد ابن رباح عن ربيع عن أبي الدرداء قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال ما أوتيات عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكير عميق النظر لم ينم نهارا هو ينوم نهار خطية لم ينم نهارا قط ولم يره أحد قط يبزق مع أن الناس شافوا محمد يبزق ولا يتنخع ولا يبول شاف محمد يبول ولا يتغوض ولا يغتسل شاف محمد يغتسل ولا يعبس ولا يضحك وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكي عليهم وكان يغش السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر فبذلك أوتي ما أوتي وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم ما زلت أتكلم عن أنه لم يكن نبيا وإنما حكيما خلوا بالكم فقال حدثنا أبي حدثنا العباس بن الوليد حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة قال فأتاه جبريل وهو نائم فزر, على فزر عليه الحكمة او رش عليه الحكمة قال فأصبح ينطق بها قال سعيد فسمعت عن قتادة يقول قيل للقمان كيف اخترتها الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمها لرجوت فيه الفوز منه كنت أرجو أن أقوم بها ولكنه خيّرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إليه فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلم فيه بسببه فالله أعلم وعن حكمته فقد جاء شيخ المفسرين الطبري بالآث انا ما زلت أحتفظ, أحتفظ بأقوى دليل إلى هذه اللحظة على أنه كان نبياً كان حكيما ولم يكن نبيا فأطرح بعد قليل أقوى دليل طبعا ولكني أسوق الدلائل واحدة واحدة حتى من يريد أن يتابع معنا يتابعني بسهولة في الطبري شيخ المفسرين نجد القول في تأويل قوله تعالى لقد أتينا لقمان الحكمة يقول تعالى ذكره ولقد أتينا لقمان الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني محمد ابن عبر قال سنى أبو عاصم قال سنى عيسى وحدثني الحارس قال سنى الحسن قال سنى ورقاء جميعا عن ابن نجيح عن مجاهد قوله ولقد أتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبوة من غير نبوة حدثنا بشر قال سنة يزيد قال سنة سعيد عن قتاب قوله ولقد أتينا لقمان الحكمة أي الفقه في الإسلام الفقه في الإسلام مع أنه كان يقولون أنه أبو يعني لكن أتاه الله الفقه في الإسلام قال قتادا ولم يكن نبيا ولم ولم يوحى إليه خلوا بالكم من هذه التعابير لم يكن نبيا ولم يوحى إليه حدثني يعقوب بن إبراهيم قال سنى هشيم قال أخبرنا يونس عن مجاهد في قوله ولقد أتينا لقمان الحكمة قال الحكمة الصواب وقال غير أبي بشر الصواب في غير النبوة حدثنا ابن المسنى سنة محمد ابن جعفر قال سنة شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه قال كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا واضح الكلام يا أخوه عن اختياره للحكمة دون النبوة جاء في تفسير القرطبي وزاد السعلبي فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم يعني الملائكة جاءت إلى لقمان بصوت فقط وهو لا يراهم لما يا لقمان لأنه لم يختار النبوة يعني. قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأقدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يعن فبالحرى أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكون في الدنيا ذليلا فذلك خير من أن يكون فيها شريفا ومن يختار الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة فعجبت الملائكة من حسن منطقه يا سلام الملائكة تعجبت من حكمة لقمان هذا فنام نومه فأعطي الحكمة فانتبهه يتكلم بها صحة من النوم حكيم ثم نودي داود بعده فقبلها يعني الخلافة يعني داود خد منه النبوة يعني هذا رفض النبوة فداود أخذ النبوة ولم يشترط ما اشترطه لقمان فهوى في الخطيئة غير مرة يعني داود أخطأ مش مهم دا مش الموضوع كل ذلك يعفو الله عنه وكان لقمان يوازره بحكمته يعني فقال له داود طوب لك يا لقمان أعطيت الحكمة وصرف عنك البلاء وأعطي داود الخلافة وابتلي بالبلاء والفتنة وقال قتادا خير الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة فأتاه جبريل عليه السلام وهو نايم فزر عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها فقيل له كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك وقد خيرك ربك فقال إنه لو أرسل لي إلي عزمه عزمة لرجوت فيها العون منه ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي وأيضا ما زلت أثبت أنه لم يكن نبيا ما جاء في به الإمام القرطبي وقال بنبوته عكرمة والشعبي وعلى هذا تكون الحكم النبوة والصواب أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل قاضيا في بني إسرائيل أسود مشقق الرجلين ذا مشافر أي عظيم الشفتين قاله ابن عباس وغيره وجاء في كتاب المجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف النووي موضوع الكتاب الفقه المقارن جاء فيه في كتاب الطهارة في باب الاستطابة مسألة طول القعود عند قضاء الحاجة كلام غريب قال في شرحه لحديث لقمان ولقد أتينا لقمان الحكمة قال أبو إسحاق السعلبي المفسر اتفق العلماء على أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا وحتى أن داود النبي حسب زعمهم كان يلقبه بالحكيم فقد جاء في تفسير الإمام القرطبي روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع وقد لين الله له الحديد كالطيم يعني داود كان الحديد في إيده زي الطيم فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت فلما أتمها لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود بحق ما سميت حكيما والآن أقدم الدليل الأقوى على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا ولماذا أنا أريد إثبات ذلك ستعرف بعد قليل لأن الأمر جلل حيث أن الفيصل عندهم في الأمر هو محمد نبيهم فقد قالها محمد بكل صراحة بأن لقمان ليس نبيا وإنما عبدا صالحا حيث جاء في تفسير القرطبي عن ابن عمر ابن الخطب الآتي ورويا من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق فقال ربي إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء إن وإن عزمت علي فسمعا وطاع فإنك ستعصمني ذكره ابن عطية إذن حسب كلام محمد نفسه وهو الدليل الأقوى عندهم أنه كان عبدا صالحا والآن وبعد كل هذا الطرح الذي قدمناه وكل هذه الأسانيد والمراجع الإسلامية والتي تعتبر يعني أن لقمان عبدا صالحا والتي اعتبرها مجرد مدخل للموضوع انما يتأكد لنا حقيقة ان اللقمان ليس نبيا بل عبدا صالحا وهنا تبرز لنا عدة اسئلة تفرض نفسها على ساحة البحث واحد فكيف يصلي محمد والمسلمون بكلام عبد صالح ويقولون انه وحي من الله اثنين كيف يكون محمد نبيا بل وأشرف الأنبياء ويستشهد بكلام لقمان الحكيم ثلاثة كيف يكون لقمان عبدا صالحا ونجد كلامه وحيا في القرآن أربعة ألستم تقولون أن القرآن هو كلام الله في اللوح المحفوظ فكيف قاله لقمان قبل محمد خاصة أن لقمان ليس نبيا خمسة كيف وصل كلام لقمان لمحمد ولعل السؤال الأخير هذا مهم جدا لنبدأ به لنكتشف كيف تعرف محمد على لقمان وأقوال لقمان عايز واحد يحط العنوان الصغير ده كيف وصل كلام لقمان لمحمد كلام خطير جدا كيف وصل كلام لقمان لمحمد سؤال في منتهى لهمية ولهذا لن أصيل التعليق فتعالوا لنكتشف معا هذه الكارثة سأقدم المراجع الآن من يريد أن يكتب يكتب جاء في كتب السيرة ومراجع أخرى الطريقة التي تعرف بها محمد على مجلة لقمان كلمة مجلة عند العرب أي كتاب يسمى مجلة كما جاء في المراجع التي درستها قبل هذا الموضوع يعني فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول صفحة 426 و427 وجاء في تاريخ الرسل والملوك للطبري صفحة 412 وجاء في لسان العرب لابن منظور صفحة 920 وجاء في تاريخ الاسلام للزهبي صفحة 78 وجاء في اسد الغابة لابن الاسير المؤرخ صفحة 494 وجاء في تاريخ لليعقوبي صفحة 118 وجاء في تاج العروس لمرتدى الزبيدي صفحة 6942 وسأقرأ الآن من السيرة النبوية يعني كل هذه المراجع بدون استثناء ورد فيها ما سأقرأ الآن من السيرة النبوية للسهيلي الروبة الأنف الجزء الثاني صفحة 242 و243 وهنا ندخل إلى لب الموضوع فركزوا معي لو سمحتوا صحيين الناس صحية معايا كيف وصل كلام لقمان إلى محمد كيف تعرف محمد على شخص اسمه لقمان حديث سويد بن صامد قال ابن إسحاق وحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن أشياخ من قومه قالوا قدم سويد ابن صامت ده بطل القصة بطل القصة اسمه مين؟ اسمه سويد ابن صامت أخو بني عمرو ابن عوف قدم مكة حاجا او معتمرا طبعا قبل محمد كان في حاج وكان في عمر عادي جدا ولم يفعل شيء إلا أنه يعني ما كان يفعله المشركون قرره على المسلمين وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم بسموء الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه وهو الذي يقول اسمعوا جزء من شعره طيب أنا معكم فقد اوي اشوف ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب فاء كما يفري مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب ماثور على ثغره النحري باديه وتحت ادينه نميمه غش تبتري عقب الظهر لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشذر بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريش ولا يبري ولا يبري وهو الذي يقول ونافر رجلا من بني سليم ثم أحد بني زعب بن مالك مئت ناقة إلى كاهنة من كهان العرب فقدت له فانصرف عنها هو والسلمي ليس معهما غيرهما فلما فرقت بينهما الطريق قال مالي يا أخى بني سليم قال ابعث أبعث إليك به قال فمن لي بذلك إذا فتني به قال أنا قال كلا والذي نفس سويد بيده لا تفارقني حتى أوت بمال فاتخذا فضرب به الأرض ثم أوثقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بن عمرو ابن عوف فلم يذل عنده حتى بعثت إليه سليم بالذي له فقال في ذلك تحسبني يا ابن زعب ابن مالك كمن كنت تردي بالغيوم وتختلي تحولت قرنا إذا صرعت بعزة كذلك إن الحازم المتحولي ضربت به ابط الشمال فلم يزل فلم يزل على كل حال خده هو أسفلي دا كلامه شعر يعني في أشعار كثيرة كان يقولها وأنا ما زلت أقرأ من الرواد الأنف للسهيلي فتصدى له محمد أول ما سمع إن في واحد يقول بأشعار والناس يعني تجتمح حوله فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام خلوا بالكم من الكلام هنا تبدأ القصة فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك قال مجلة لقمان يعني حكمة لقمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها علي فعرضها عليه فقال له إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل منه هذا قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبس أن قتلته الخزرج فإن كان رجال من قومه ليقول إن لنراه قد قتل وهو مسلم فهمت القصة يا إخوة حامل بس مراجعة للفكرة قدم سويد يعتمر تقابل مع محمد كان يقول أشعار رائع جدا اجتمعت الناس سمع به محمد جاء إليه وقال له أدعوك إلى الإسلام فقال له لقمان ما الذي معك حتى تدعوني إلى الإسلام فلعل الذي معك مثل الذي معي قال له وما عندك قال معي مجلة لقمان قال له اعرضها علي فعرض عليه مجلة لقمان إذن لم يكن محمد يعرف من هو لقمان وما هي مجلة لقمان وإلا لما طلب أن تعرض عليه مجلة لقمان ليسمع الكلام وحينما سمع الكلام ماذا قال خلوا بالكم الكلام ده بعد شوية مهم جدا قال كلام جميل ورائع ولكن عندي أفضل منه عندي أفضل منه ما الذي معك الأفضل منه قال له معي قرآن خلاص فقرأ عليه القرآن فقال له أيضا سويد كلام جيد يعني طيب هذه هي الطريقة التي أخذ بها محمد الكلام الذي قاله آآ آآ قال محمد إنه كلام لقمان أخذه من سويد أخذ من رجل غير مسلم وربما مشركا وهو سويد بن صامد أخو بني عمرو بن عوف فمن الواضح أن محمد كان يأخذ كل ما يصادفه من كلام يعتقد أنه جيد لقرآنه والآن فلقمان ليس نبيا تعالوا نشوف الكارثة مع بعض لقمان ليس نبيا بشهادة محمد نفسه فكيف نجد كلامه وحيا في القرآن وكذلك كيف تأكد محمد أن ما قاله سويد ابن صامد هو فعلا كلام لقمان الحكيم فاهمين يا أخوة واحد مع مجلة ما هذه قال مجلة لقمان ما الذي يعرف محمد أن هذا الكلام ينتسب إلى لقمان الحكيم وإذا عرف أنه كلام لقمان الحكيم فكيف تضع كلام رجل في قرآنك وإن كان القرآن أجود من كلام لقمان كما ذكر محمد قال له عندي أجود من هذا الكلام عندي قرآن فإذا كان القرآن أجود من كلام لقمان فكيف تضع كلام لقمان في قرآنك أوليست هي أسئلة قيمة ويجب على الأحباء المسلمين التفكير فيها فتعالوا لنقرأ كلام لقمان الحكيم الذي وضعه محمد في قرآنه وادعى أنه من جبريل تخيلوا ضبطنا بعض, بعض من كلام لقمان في القرآن في سورة لقمان فضيحة مش كده ويقولون أنه وحي من الإله افتحوا معي سورة لقمان تفاجأوا أن لقمان يتكلم مع ابنه في القرآن لقمان الذي لا يعرفونه من هو لقمان الذي تعرف عليه محمد من شخص اسمه سويد بن صامر نفاجأ بأن له كلام في القرآن سأقرأ لكم الآن كلام لقمان في سورة لقمان 12 إلى 19 النص القرآن الآتي ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد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 وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم, فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خربل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بنيا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 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا لقمان الذي لا يعد من الأنبياء بل ولا يعرف أحد لماذا يدين هذا الرجل فإننا نجد أقواله لابنه في القرآن مسجلة على أساس أنها وحي من جبريل لمحمد وحي من جبريل لمحمد قاله لقمان قبل محمد بأكثر من 2600 سنة حسب كلامهم أنه كان يعني من أيام إبراهيم وعاش إلى داود 1000 سنة نجد أقواله لابنه في القرآن مسجلة على أساس أنها وحي من جبريل لمحمد بل وبإسمه سميت سورة من القرآن ف من أين طار الوحي للقمان الذي مات وعاش قبل محمد قبل مولد محمد بكثير وهو ليس بنبي ثم ألم يقل محمد ذاته ويد إبن فامد بأن كلام لقمان لا يرقى إلى مستوى كلام القرآن سواء بنصه او بمضمونه إذن إذا كان كلام القرآن أرقى من كلام لقمان لماذا جعلت كلام لقمان جزءا من الوحي فهل أنزل يعني الله الوحي على لقمان ثم من جديد بعث إليك أنت بمعنى آخر إذا كان القرآن في اللوح المحفوظ عند الإله فهل كلام لقمان ذلك العبد الصالح كان أيضا في اللوح المحفوظ ألم تقولوا يا بشر أن القرآن هو كلام الله ذاته فكيف نجد فيه تعاليم رجل لابنه تصفونه بأنه عبدا صالحا هل الموضوع واضح يا إخوة بالنسبة لكم معايا صحيين فهل هذا كلام الله أم كلام لقمان وهل ارتقى كلام لقمان إلى بلاغة القرآن وحيث أن لقمان ليس نبيا يوحى إليه وضع محمد في القرآن ما هو ليس بوحي وخصوفا أن مفهوم الوحي في الإسلام هو نصا ومضمونا وحرفا كلام الله ذات دون تدخل محمد فيه كانت هذه ثالثا يا أخوة كيف وصل كلام لقمان إلى محمد واحد اسمه سويد ابن صامت جاء مكة يعتمر قال بعض الشعر تقابل معه الكثير من الناس سمع به محمد قال له أن تؤمن بالإسلام قال له ما الذي عندك حتى أؤمن بالإسلام هل عندك مثل ما عندي قال له محمد ما عندك قال له مجلة لقمان قال محمد اعرضها علي عرض عليه المجلة قرأها قال له كلام رائع ولكن من الواضح أن محمد خزنا الكثير من هذه المجلة فجزء في قرآنه وجزء آخر الآن سأعرضه عليكم في رابعا أركزوا معي أيضا في رابعا محمد يستخدم كلام لقمان في قرآنه وفي صلاته وفي تعاليمه أيضا أو, او او او مما قدمناه سابقا فإن محمد أدخل كلام لقمان في قرآنه بل وجعل له في القرآن سورة باسمه وبقي لنا هنا أن نعرض لأمرين فنثبتهما أيضا نثبتهما أيضا وهما أن محمد كان يصلي من سورة لقمان هو كلام لقمان بشهادة محمد ليس وحي وضعه في القرآن ويصلي به وأنه علم بكلام لقمان ذاته يبقى إذن واحد محمد يصلي من لقمان لا أدري كيف يضع محمد كلام عبد في قرآنه ويدعي أنه وحيا ويصلي به, ويصلي به المسلمون حتى اليوم في صلاتهم لأن كلام لقمان أصبح قرآن كلام لقمان أصبح قرآن فقد جاء بكل من المراجع التالية من يحب أن يكتب المراجع في سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الجهر بالآية أحيانا في الصلاة ولد أيضا في سنن النساء كتاب الافتتاح باب القراءة في الظهر واقرأ لكم الآن حديث هذا الحديث من سنن النسائي كتاب الافتتاح باب القراءه الظهر اخبرنا محمد ابن ابراهيم ابن صدران قال حدثنا سلم ابن قتيبه قال حدثنا هاشم ابن البريد عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات ها هو محمد ذاته يصلي بكلام لقمان الذي لا يعرف المسلمون حتى اليوم له اصلا من هو لقمان؟ لا لا يعرفون باليقين من هو لقمان وادعى محمد أنه وحي من الله أتاه إياه جبريل والشيء الغريب أنه يعني مصبوح في كتب السيرة والمراجع التي ذكرتها لكم أكثر من تسع مراجع أنها من ليس من جبريل وإنما تعرف على لقمان من سويد إذن صامت أليس كذلك طيب إذن كان محمد يصلي بكلام لقمان اثنين محمد يستخدم كلام لقمان في تعاليمه من الواضح أن محمد بذير بمجلة لقمان فنقل منها في قرآنه وصل بها بل وكان يعلم بها أصحابه مع أنه قال لسويد ابن صامت أن قرآنه أفضل من كلام لقمان الحكيم إلا أن محمدا لم يستطع أن يقاوم بريق كلام لقمان الحكيم فاستخدمه في تعاليمه حيث جاء كل من المراجع التالية من يريد أن يكتب مراجع صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب لا تشرك بالله إن الشرك للظلم عظيم وأيضا في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة وأيضا في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب صفق الإيمان وإخلاصه وأيضا في صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب اسم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة وسأقرأ هذا الحديث الأخير حيث يقول من صحيح البخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا يعني من فينا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشركة لظلم عظيم آدي محمد يستشهد بكلام لقمان وضعه في قرآنه ويستشهد به بين الصحابة ولكن سأقدم لكم تعاليم أخرى للقمان لم توضع في القرآن ولكن استخدمها محمد أيضا في تعاليمه إذن رقم ثلاثة تعاليم للقمان لا وجود لها في القرآن ويستخدمها محمد في تعاليمه يا رجل يا محمد ألم تقل لسويد بن صامت أن قرآنك أفضل من كلام لقمان فكيف لا تخجل وتأخذ كلام لقمان ويعني تطرحه على الصحابة فلماذا لا تأخذ من قرآنك يعني يعني هل هناك أدلة أكثر من هذه يا إخوة بأن كلام لقمان ليس وحيا إلا لو كان وحيا لماذا لم يدرج ما سأقوله لكم الآن في القرآن بمعنى آخر كيف نجد تعاليم للقمان استخدم محمد بعض منها في القرآن وبعض منها في تعاليمه ولم يدخلها قرآن دون أن يكون لها أساس وجودها في القرآن مما يدل على أن محمد كان عشوائيا في انتقائه لما يقابله من مواضع مختلفة فيدخل ما يريده منها في قرآنه بعشوائية وحتى أوثق كلامي فأقدم هنا تعاليم لقمان التي بهرت محمدا فاستخدمها في تعاليمه ولم يكتب آآ آآ هذه الجزئية في قرآنه يعني ما سأقوله الآن من كلام يعني لم يكتب له أن يكون ضمن قرآن محمد حديث رقم 5574 في مسند احمد مسند عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مسند عبد الله ابن عمر ابن الخطاب حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا علي ابن اسحاق انا ابن المبارك انا سفيان اخبرني نهشل ابن مجمع وقال وكان مرضيا قضى عن ابن عمر قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه هذا كلام لقمان لاحظوا لا وجود له في القرآن ولكن محمد يستخدمه مع أنه قال لي سويد أن قرآنه أفضل من كلام لقمان وها هو محمد يترك القرآن ويترك حكمته ويترك يعني لا يمطق عن الهوى إن هو إلا وحيا يوحى والآن يقول كلام للقمان للصحابة أن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه أليست هذه ضربة لك يا محمد أن الرجل يعرف الله ويوحد بالله أيضا أليست ضربة لك ولقرآنك حينما تأخذ كلام لقمان وفضعه في قرآنك وتأخذ بعضا منه وتعلم به أصحابك حديث رقم 3344 من شعب الإيمان باب الثاني والعشرين من شعب الإيمان هو باب في الزكاة التحريض على صدقة التطوع أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد محمد ابن يعقوب العباس بن محمد ابن حاتم الدوري ناء ابو داود الحفري عن سفيان عن نهشل عن ابي غالب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقمان الحكيم كان يقول ان الله اذا استودع شيئا حفظه فكل هذه المراجع يا اخوة وغيرها تؤكد ان محمدا كان يستخدم كلام لقمان في تعاليمه ومن كلام لقمان ما استحق أن يكون قرآنا ومنه حسب مزاج محمد ما لم يستحق هذا الأمر ولكن استخدمه محمدا أيضا في تعاليمه وفي أحاديثه مع الصحابة خاصة ما نكتشف الأحاديث التي ساقها الإمام القرطبي ويركز معايا في الكلام ذا مهم جدا الإمام القرطبي في تفسيره لسورة لقمان 12 بأن كلام لقمان كان كثيرا جدا حيث نقرأ هذه العبارة الهامة فماذا يقول وحكم لقمان, وحكم لقمان كثيرة مأثورة وقال وهب ابن منبه قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة آلاف باب أو, او او وهب ابن منبه قرأ من حكمة لقمان أرجح من عشرة آلاف باب هذه العبارة بنصها والعبارة الأولى وحكم لقمان كثيرة مأسورة هي موجودة في تفسير طبعا أحاديث قادها الإمام القرطبي فهل يا ترى هناك ما دخل منها في القرآن أيضا دون الإشارة له سؤال مهم جدا هل من دخل منها في القرآن من كلام لقمان دون أن يشير من كتب إلى أن هذا أيضا كلام لقمان ربما لما لا وقد رأينا كلام لقمان في سورة لقمان ورأينا أيضا آآ آآ سورة باسم لقمان وبالتالي للمسلم اليوم وفي هذا العصر بالذات كل الحق أن يتعرف على كل ملابسات مجلة لقمان ابتداء من من هو لقمان وكيف اعتمد محمد كلامه في قرآنه وقد وصله كلام لقمان عن طريق سويد ابن الصامت وليس عن طريق جبريل كما يدعي وكيف أدخل كلام لقمان في قرآنه وهو الذي شهد بأنه ليس نبيا وبأن القرآن أفضل منه أعتقد أن الموضوع يستحق التفكير من الأحباء المسلمين فهنا كلام لرجل اسمه لقمان والسورة باسمه ويجب أن يعرفوا كيف انتقل كلام لقمان إلى قرآنهم الذي يؤمنون بأنه كلام الله في اللوح المحفوظ أخيرا أختم بدراسة خاصة في النهاية أحب ان ألفت عنايتكم إلى أمر هام بخصوص كلام لقمان الوارث في القرآن عايز في الحتة دي بصراحة يا أخوة محتاج منيكم شوية تركيز توعدوني ركزوا معايا زلن من السماء ماء فأنبتن فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرا وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير منسج مع بعضه بيتكلم عن الخلق هنا السياق طبيعي مطرابط موضوع واحد مما يدل على أن كلام لقمان تم إقحامه هنا دون أن يكون لها له علاقة يعني طرابط أي علاقة طرابط بالسياق أفضل مما لو كان السياق بدونه كانت هذه أحباء الكرام الدراسة المطواضعة جدا والتي قمنا بها حول شخصية لقمان وسورة لقمان وكلام لقمان راجع من الأحباء المسلمين أن يبحثوا أكثر وأعمق لأن الأمر يخص حياتهم الأبدية وليس مجرد نقاش وجدال عقيم إلى حد كبير يدين كل من لا يغتنم هذه الفرصة الرائعة التي أمامنا وهي أن لنا حياة فلنستغل هذه الفرصات إذن كيف وسأترك هذا مجال الأساذ الأفاضل الذين سيناقشون هذا الأمر آه كيف آه نجد كلام لقمان في القرآن لقمان ليس نبيا نجد كلامه في القرآن نجد محمد يعلم بكلام لقمان يعلم بكلام للقمان ليس له وجود في القرآن كيف يكون كلام لقمان موجود في القرآن؟ ويدعي محمد أنه وحي من جبريل لأحباء المستمعين لا أريد أن أطيل عليكم لكم مني كل السلام والمحبة لحسن مشاركتكم لنا واستماعكم وترك الفرصة الآن إلى الأساس والأفاضل الذين يريدون أن يسروا هذه الحلقة بمداخلاتهم من قلب يحبكم ويحترمكم كل السلام والتقدير ولإلهنا كل المجد إلى الأبد امين